أشهد أن محمد الرسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي حي على الفلاح. قد قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا الله. اللهم السلام و منك السلام تبارك تيا ذال جلال والاكرام اللهم انت السلام و منك السلام سبحا رك يا ذا الجلال والإكرام على رسولنا صلي وسلم سبحان الله والحمد لله ولا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذو الجلال سبحان الله Vahve Al-Allahül-ʿAlīm, zul-Jalāl, Sūbhānā-Allāh. ʿAlā n-ʿumatīl-İslām, dāʾim رب العالمين تعالى شانه الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان ربي العلي الأعلى